مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالُوا أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِنَا وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمْ ماذا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ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 وَمَن جَأَ بِالسَّيئَةِ فَكُمبَّتُ جوههُم ف النَّ هلْ تُجِزَونَ إِللاا مَا كُنتُم تَعملون إِ مَا أُمِرْدُ أننْ عبُدَ رَبَّهذ البَلْدَةِ الذي حَروَمَهَاَّذ حَروَمَهَا وَلَهُ قُلّ شَ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 وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم كايات الكتاب المبين نتلو عليك من نبئ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون ان فرعون علا في الأرض وجعل اهلها شيعا يستضعف طائفه منهم يستضعف طائفه منهم يَذْبَحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ وَرَثَةً وَنَجْعَل لَّهُم مِّنَ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 ولا تخافي ولا تحزني اننا نذلله اليك اننا نذله اليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إِ فِرعَونَ وَ مَانَ وَجُنودَهُ مَا كانَوا خَاطئين وَقَالَةِ رَأَةُ فِي الرعَوْونَ قُروَةُ عين الّ وََلَك لَا تَقَتُلُهُ عَسَأََّ فَعَنَا أَْونَ التَّخِذَهُ وَلَدَا أَوْنَاتَّخِذَهُ وَلَدَوَهُم لَا يَشَّعْرُون.